بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاسعب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن لَنَا نَلَيْهَا فَارْنَا اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْجَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ آمَرَ بِالْفَسَادِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى قُلْ إِنَّمَا يَنْصُرُ الَّذِينَ نال فين ابي شالبه الخاطئه فليدونا ديا سندع الزبا نيا فليدونا ديا ندو سندع الزبا نيا كلا لا تصنعوا الشر وقصر